وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَا يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميع ومسله معه لافتدوا به من سوء إلا عذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ يَأْعَبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين